حالك يضرب العمارية هذا الله هذا اللي هو موجود في كل ما يعني في كل مكان وزمانه و... نشوفوه دابا غنلقاو في واحد الصورة انه جالس في واحد الكرسي وكيدور به <تصفيق> اذا هذا الايه هذه راه في سوره الحاقة الحاقة واش كتعرفوا شنو هي الحاقه ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كتعرفوا شنو هي <تصفيق> <تصفيق> الحق وما أدراك ما الحق يعني الحق يعني على يوم القيامة يوم القيامة اللي غير حق فيها الحساب يعني غير يعني, يعني يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو يعني إلى آخره وما أدراك ما الحق وغير دورينا قللك طبعا أنا غادي نحط لكم آية بآية الحق ما الحاقة أشنا هي الحقه؟ ريناد الحاقة هذه الحقه؟ خصو يمسيلك ال الواحد تاريخ له قديم قبل من الإسلام يقول لك كذبت ثمود وعاد بالقارعة واشتذب ذيك كذبت كد... ثمود وعاد كذبوا الدبوب القارعة مالهم أش ما لك ما لك معاهم بشتبي لنا الحقه؟ إيه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية قال لنا إيه زيد وأما عاد مالهم أشرى لهم أهلكوا بريح صرصر عاتية أتتدكول بشتبي لنا الحق زيد سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية قعدت بشتبي لنا الحق أيه زيد سخرت عليهم هذيك الريح يعني سبعات ليالي وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية قاعدة بشبيلنا الحقة أممم أوكي زيد ذبل حقتنا الآية ثمانية و... و... فهل ترى لهم من باقية تيجي يسوون نحن ذبا وهل ترى لهم من باقية شكون هادوك عاد وتمود ووامش فيناهم ش شفتيهم تبع ذلك وقاعد الكلام هذا شفتيهم دكسة أنت تلي جيتي يعني في, ال... في ديك نحن فهل ترى لهم من بقية اوكي مش فناهمش وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ما لهم تهما باش باشترين الحق فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخضرابية ايه زيد ان لما طغى الماء شوف ده بمشا الحضاش ومشا ده بن نوح ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية نحا الله زيد وقعد شيادة باش باشترين الحق والحق قوم قوم أذلك ما الحق ودخل لي ده بجيب ليه تمودوا عادوا فرعون زيد وجيب نوح دبا يعني قال لك إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية زيد 12 فيها لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أدن واعية إذن دبا من واحد الثلاثناش غير باش يعرفك على الحق قام شكيها ظركك على حويس خرين على حويس خرين إذن الآية 13 اللي غير بديها ظركنا فيها على الحق دبا قال لك سيدي مني غنموتو مني غنموتو قال لك كل شي غيموت كل شيء قال لك هيبقى هو بوحذو الله بوحذو اله الاسلام بوحذو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام و قال هو بعد الاحاديث اش كي يدير منك يقتل كل شي يخرج يخرج الزنقب و يبدي غوت انا الملك! انا الملك! اوكي غوت كتشد اه كي بحالة شي واحد ضرب القرقوا بيه ولا شذاك شي كي خرج للزنقة كتشدو منعفة شنو.. هابوحدون منكي يقول الله اعلم احنا راه ميتين ميتين وتن تسننوا الحساب هو خارج للزنقة ضربها منعفة السعراء ولا شنو خارج انا الملك! اين الملوك! اين الملوك! انا الملك! ايه <تصفيق> صدحتين او غاسمة <تسجيل> تعلمت ديزرت من بس رب ترجع الإسلام ف قي غوت بحالك كوك واحد شوية قالك لك غي إي وصل وقت أنا بدو النبتو قالك هشوف ده بالبوخاري يقولك غان النبتو بحالك غات النبتة بقوله أبحالك تفرج شو فين ذي الخلي علا بحالك أنت منابتين بحالك الربيع ربيع وطالعين قالك نعم ف... وطالعين يعني يوم الحشر لغان أن فيه وده كشي ولكن ملي غنوقفوا الحاكم الديان غادي يتم جاي فين هو مازال ما شفناش دابا أولا قبل ما نطلعوا من القبر خصنا واحد الزوايا عقلو عليها المسلمين ردوا بالكم ملي تكونوا ناعسين نهار تسمعوا ديك الزوايا عرفوا راه بغيتوا تنوضوا تنوضوا من القبر ردوا بالكم عندكم ديكم النعاس ولا شي حاجه ردوا وياكم راه ما تفوتكمش ولكن الزوايا زوايا واش من زوايا غتسمعوا <تصفيق> زوايا واش من زوايا غتسمعوا عبد الله يلا نوضوا تقعدوا هذه فقط الآية 13 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يقول لك هنا في الآية 13 من صورة الحاقه نفخة واحدة ها الآية هي ما نديروا ذيك الصور نفخة واحدة؟ ما سنفخ في الصور إذا الآية 14 ما يقول فيها؟ وحملت الارض والجبال فدكتا فدكت دكه واحده دابا هذا خين هذا اللي خارج احمد عفيف سعره ولا شنو غيخرج لك غايشد قال حملت الارض والجبال فدكت دكه واحده باش يخلعنا زعما يبين شوف أنا يعني شنو؟ شوفوا شوفوا شوفوا, شوفوا قد يعني شوفوا هذه هذه اللي غيجي يقابلنا بها اي ام هير اي ام ذا كينج والناس هذوك ينوضوا كيديروا اش أشترى اش ترى اش ترى مازال من بعد في يوم اذ قال لك وقعت الواقعه صافي ديك الساعات الساعات القضيه حمضه يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يعني ضعيفة إذاً غن بدأو واقفين وتنديرها اللي فيه العماش ولا اللي فيه طرابع لعينيه ولا دي شاديك شي بدي درا عشان ذاك شيء عشان ذاك شيء إيش شي. اسمك التحل إسمك التحل وتبدت حل لك اسمه بحال شيء قبض يلش داك الجامعة ديال الحسن الثاني في في كازابلانكا تبدا تحل بحال هكا كما قال لك تبدا تحل بحال هكا حنا تنشوفو فيها كنشوفو <تصفيق> <تصفيق> ما عادش بغينا نشوفو اا اا اذن دابا سمعت تحلات وحنا واقفين صفا صفا واقفين اش غايبان لينا اش غنشوفو في الايه 17 اش غنشوفو والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هنشوفه من يدي من جاي نهزين. جاي نهزين الله في به والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه وندون شوفوا اولي شبنا هذاك شبنا هذاك اللي جاي واتراه وعويشة تقول الفتنة واترا الله هذاك وراء الله جيبينه يحليلي يحليلي ويالله المات يلا يالله يالله باليو باليو باليو باليو يحليلي الله جاي لا يلا فتل اصغرتوه الله جي. <تصفيق> عندك قد الميل اتطيح ليها مسخوت الوالدين قد الميل قد الميل قد على راسي يضحكو علي ارى الله انا يا قد الميل لماذا مع وجهتها؟ ماذا قال لك؟ ماذا هذا؟ الآية 18 كيقول فيها يوم إذين تعرضون لا تخفى منكم خافية آه كنعرف كل شيء آه كنعرف هذا الكريم آه كنعرفه ما كان يديه في الروم آه هناك مدرنية هناك أستاذ مصطفى لكن يعزف العز... على العود أين هو؟ آه كنعرفكم آه لا تخفى خافية قال لك آه فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول ها ها أم اقرأ كتابي ح قال لك ذبحه شان القبر ما كل واحد هز هز ما كناش كل واحد قارع طالع من القبر واش دفنوه معنا شي كناش ناس وقيل ذاك كل ناس ليه كل واحد عنده قارين في الكتاب في المنكبي دياله في الكتاب دياله نبقى كل واحد لا عنده مقفره غيتم هز الكتاب باليسار الا هو مقد داكشي مثلا ان مزير غيتم هز الكتاب باليمين وقال لك هذاك عارف ديجا هذاك اللي اللي هز هز الكتاب بيديه قال لك هذاك عارف هذاك فاز فاز بالجنة هذاك وفرحان قال لك اش كيقول كي اش كيقول كي فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقراوا كتابيه عاش كيقول لهم خذوا اقراوه زربان مسكين يعني الحور العين باغي يمتى غير يمشي لذاك النهر ديال الخمر والسكر العربة هذا والدريات زربان مسكين هاكو خذوا خذوا انا الاول خذوا غداو الناس غداو الناس ف ف قدام الله خذوا هاكو اوكي بلاتي الله راه غيوقف بلا تمسخط الواد خلي الكتاب ديالك راه لازم موقف نتقاد بعدا دخل كتابك والله العب هذا سايلان <تصفيق> يلا الله تبغى تتكلم كريم اه تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم انا تتكلم هل أنت دزلي، دوز لهيه اه شو هذك شو هذك كذير واحد فرحان فرحان هزكت أبوك يضور اه اه ما قدر فرحان مسكين إني ظننت أني ملاقح شابية الله أكبر في الآية عشرين تقول لهم إني ظننت أني ملاق حسابية هذا ذاك اللي يعني هزي الديه بكتابه بي بي بي هزي كتابه بالديهلي من تقول لهم يعني عرف أنني أغلق هذا الحساب هذا هاد الحساب الجميل أشنا هو طبعا تنعرفوا يعني جنة الإسلام أن فيها الحور فيها الولد المخلد هو اللي كيطفوا على المسلمين بأبارق و كأس من معين إلى آخره يعني لا يصطعون عنها ولا ينزفون يعني في الحور العين لم يطمط هنا إنس من قبلهم ولا جان هناك يعني أنهار من خمر لذ للشاربين ذك شعر لفس ذك فرحان حط الحار الفقراء الفقرس ويضحكوا اموت بالسماء بالقاسم واشتك غد تكون إن شاء الله من الغسلين أشنا هو الغسلين؟ وعلى الله تعرفوا تعرفوا فرحان إذن أشير يقول الله أنتما أصحاب اللي هزينهم يريدون لكم لمن؟ دوجوا لهنا أنتما الجنة يالله أشعدنا أشعدكم عندكم الديسكو عندكم الديسكو والدريات والشراب يعني في الحضور لدنيه هانئة دنيه هانئة ثم بلعتي بلعتي لكم بلعتي تنسى لكم ثم الخرنية بلعتي بلعتي موجد لكم إذن يلا في نوم أصحاب الجنة دوجت له إلا ما تسلتش تدوز رجع بحالك يلا جان في بيك تي ديك ساعه كيديسكو الارض كيصورك شي واحد يقول لك غادي ديسكو كتقول ليه امتا كي كدير يقول لك امتا تقول لي سب سب سب سب سب سب بعدا راه الديسكو عندهم دبهم دابا هما ليل ونهار يلاه دراسه ايه فينال متيوار اييه خلينا نشوفوا الايه بدا نشوفوا الايه فيها نشوفوا الايه ما ما نتمسبقوش يعني اللي قال لك ان ظنط اني, أني ملاحق حسابيه فهو في عيشه راضية طبعا هذه العيشه اللي هي في الجنه نقول لكم الايه و هذه العيشه الرضيه باش طبعا قال لك الى الاسلام انو حقك واحد شزرقه الجنه في جنة عالية وهذا الجنة العالية قال لك قطوفها دانية تتعرفوا شنها قطوفها دانية يعني إذا كش جرب كترت هذك الفوكيل اللي فيه دلة ولا مدلي مدلة تما بقى قد شو دابا الفكر ديال السعودية شوف دابا السعودية سالة لبغطة مرخص ويتش عبط عليها بحل القرض في النخلق ما كانش ديك ساعة تعطيش شجرها بحلها كم دلية بالبوع ويد ولا التفاح، آه يجبد السيف راه بقى حط كرسي وحدها احضيها احضيها لي يعني ما عندهمش هذاك الخير هذيك الساعات ما كانش عندهم دابا كيشوف دابا كيتخيل اه انا بغيت التمره خصني نتعلق بحال بالي ماكو اه الله غير يعطيني غير يعطيني قال لك الجنه عاليه وقطوفها دانيه واه ثمارها دانيه قريبه يتناولها القائم والقاعد والمضطجع الله اكبر الله اكبر باشوف ده نسمع هاكوا ها الايا هي الاء وطوفها دانيه اذا زرناها حتى, كل, زرناها حتى كل, أو أو كل شي موجود من كل إذ اشتا المسلم طائرا سقط بين يديه مشويا اه <تصفيق> ايوا وانا اللي وانا اللي بقل كنقلب على حور العين <مم>؟ اه ما غنضيعك انا لا اضيع اجره مؤمن روعتك قلت لك لم يطمت هن انس من قبلكم ولا جان انا عطيك قلت لك زعناهن عربا اطرابا عربا اطراب لاصحاب اليمين اتريد حور العين ام حبيبي يا حور العين ك واحد شواعد شواعد سعيد إقشبة ديرك كي يديرك كيد كيد زانسي كيد زانسي قال لك شو شو شو شو شو اي اي, اي, اي, اي قال <تصفيق> لك <تصفيق> لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما الا قيل سلاما سلاما دابا المسلم دابا ما يقدرش ما يقدرش دابا يمد اليد ديال الزوجه ديالو الأرض الارض يعني في المسجد في هذه الارض اللي حنا عايشين فيها دابا ما يقدرش يشد مثلا المرطوق يمسلا يدها يدخل هو وياها الجامع يديه في يدها ما يقدرش الله ما يديرها وما الله يقبلها أنه يقبلها لا هذا هو اللعب هذا أما في الحضور ديال الله عندك 72 72 كارا انت كتقضه هو كيسد بالماكينة تابعك بعد مرات اه أخص... ماشي غير انت راه بزاف في الخيام مقصورات واحد حدا واحد كل واحد خيمة ديال فلان خيمة ديال فلان كل خيام قال لك مقصورات وقال لك الشغل ديالهم انهم كي غيكي قد سوفيك انت كارا جول كتدخل عدها وكتحناليك بحالة كط وكتحن معارس قال لك اني كتساليك كتنشأ لك واحد جواخرة جديدة جديدة حين ذكر اللي كانت مع ذلك القرآن الأولى وذلك شي كيبقى من مستمر يعني يعني بلا بلا بدون القطاع إلى يعني يبقى يعني للأبد يعني وشوف الأرض يعني في الجامعة واش تقدر تفوس المرضيالك في الجامعة آه. آه. نكمل القرآن يعني النطاح في حضور الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه كي يقول لهم في الآية 24 كلوا واشربوا مدير القذافي، <تصفيق> أرجوسو أرجوسو، أرا قذافي إلى ذي الإسلام حل محل قذافي، أرجوسو غنو غنو، لم يطمت هن إنس من قبلكم ولا جان، أرجوسو يلا زنجة زنجة، خيمة, خيمة خيمة خيمة خيمة يلا يلا، أنا لما كنت صناد و كل خرين هذا كل خرين لغيش الدول كتب ديالهم بالشمال ديالهم هذا كان اللي باقيهم فينا هم ما فينا هم ما، نتوم أرجوسو أرجوسو في نور القرآن. وأما من أُتي كتابه, كتابه بشماله فيقول ليتني لم أُت كتابيا. أنا لي أنا لبذذة. بذذة. بغض النظر عن وجه الآخر ديال الله. وأما من أُتي كتابه بشماله فيقول أكون صعبني أعرف. أكون غير مجانين. هذا بالقسم yes it's him يا ليتني لم أُت كتابي أو يجي يجيب معي تدليت أو في كل شيء لأن ذاك القرض لي ودير لنا في في الكتاب دي كيكتب حكيكتب ده أنا كيكتب لي ذبوا هو دعم كيكتب أبو القاسم كاتستزعف واخ أبو القاسم كاتستزعف يعني الله يعني ضروري أنه يدير هذا القرض ولا ما عندوش يعني لا يحيط بالأشياء التي تحصل يعني ما عارف هاش سوتيدي واحد كيكتب تيدي واحد كيكتب بشي عارف صف هنا يا صف يا صف لي هذا في هذاك وعلى وعلى رجال في هذاك هذاك الحائط عليه وعلى رجال بي دوز هنا كريم مسلم ما تكونوا هالزين كتبكم في بديكم الإسراء واتلقوا يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا عين اشوف خداي وكتاب انفرح فيك تقوله و الباحي كل عزاب و الشيء كتاب من أسياعين و الشيء لكي تصل تعرف أن المسلم مغيب و خصوك توصل ما جي واحد يقرأ لي كواعي بقى أطرابة ما وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ دب يا عين ما شوف نسي وكتاب <تحق> آه هم آه هاي نفعك ذبل كذب كذب هم صافي الله ذبل غتجي غادي تاني بدك غادي صاب تاني بدك الهستيريا اللي كانت قبيله يطلع غينود من الكرسي نعم خدا خدا خدا حلق يا غينود خدا خدا شوف واش كيقول يقول فضل هاي هذه خدا خدا شوفو له غلوه ديرو فسنسل ديرو والدي فسنسل ثم الجحيمة صلوه ثم في سلسلة درعوها سبعونة ديرا عن فسلكوه اتصاب مسكين بالهيستيريا يلا خدوه خدوه على بـ أه ألتك خدوه اه كتغوت اه شكون هذي كغيتة اللي شدينها تيال هي كتفوه لي ألا بغل رأي مشتل هيك كتفوه شكون أخر سلمة يلا شدوه أه. خلافة غلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله درعها سبعون ذراعا فاسلكوه أبو القاسم سمعتوك يضرب كاس الدبقة أوه أوه أوه هو من بعد قال لك أصغي يسربناه لا الموصي بالك حلا دبقة قال لك أصغي يسربناه دب من بعد أصان سربه أصان سربه قال لك ليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين من غسلين ولا طعام الا من غسلين بعد ما كتنا بس الناس سالوا والجحيم يعني رمانا في جهنم ودابا هذا هد... الشرب لا يشرب لينا شنو هو ولا طعام الا من غسلين دابا غيجمعنا في واحد الكمشه انا و ام في بي و بيان لي و وغان قال لك بديك سخونية دي الحرارة دي اللي جا النام غان قال لك هذاك اللي دام ذيك الجلد اللي النقي بده يدوب هذاك الجلد مني غي بده يدوب كنا بدأنا نقتر منو هذاك الزيت وذاك الزيت قال لك هي الغيسلين غان بدأوا فيها قال لك قال لك لا ده شلي منه قال لك يعني هذه من بين المشروبات اللي غي علينا بها إلى الإسلام في الجنة اه واحد حط ليه انهار من خمر وحنا وحنا غنبدي شربنا لدام ديال بعضياتنا دي دابا غنشربوا لدام لا طعام إلا من غسلين قال يعني كنت مع فيلم تويلايت آه... تويلايت ماشي تويلايت هذا اشمن اشمن عنوان غنسميوه هذا اش نعطيوه من... من, من... من, من عنوان لهذا الفيلم هذا اه طبعا تخاريف الإسلام وتخاريف القران الديزيرت مان كيقول لي يا تقول لي ديزيرت مان تقول لي انا مغربي ومغربي راه مخلينكش راه مهني انك ديزيرت مان راه قلت لك شحال هذا راه ما هناوكش يعني واش واش كتعيش يعني بالحريه ديالك ديزيرت مان الحريه الكامله يعني دير اللي بغيتي فين